رجل يقول جامعت زوجتي وبعد الجماع وقبل الطهارة منه حدث بيننا خلاف شديد فقلت لها أنت طالق فهل يقع الطلاق؟ هذا الطلاق يقع حتى لو كيس على الحيد أو كان بدعيا فإن الطلاق واقع والله أعلم